إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا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 وكان الله شاكرا عليما